النار بدارك سبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيها يا بغيها النار بدارك سبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهنيها يا بغيها من يقهر تلك النار من يقهر ليل العار من يحمي شرف الضار والفاجر يعبد فيها من يقهر تلك النار من يقهر ليل العار من يقهر فالهاجر يا فيها والفاجر يا فيها النار بدارك ثبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنه هبت فاهني ان يا باغيها النار بدارك ثبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنه هبت فاهني ان باغيها في الأوطان أركان يعصر فيها من أنت بلا إيمان من أنت بلا عوان من أنت بلا النار بدارك شبّت فتقدّم يا حاميها ورياح الجنة هبّت فهنيئاً يا باغيها النار بذلك شبّت فتقدّم يا ورياح الجنة هبّت فهنيئاً يا باغيها الاجداد واكسر سيف الجلاد فالقدس ما اعظم من يفتيها قم وحمل اجداد واكسر سيف الجلاد قم وحمل اجداد واكسر سيف الجلاد فالقدس النار وبتارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيها يباغيها النار وبتارك شبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة حبت فهنيها يباغيها أمتنا لا شرقية في الأرض ولا غر أمتنا إسلامية فهل أم بنا نحييها أمتنا لا شرقية في الأرض ولا غربية أمتنا لا شرقية في الأرض ولا غربية أمتنا إسلامية فهل أم بنا نحييها فهل بنا نحييها النار بذلك شبّت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة هبت فهني ايا باغيها النار بذلك ثبت فتقدم يا ورياح الجنة هبت فهني ايا باغيها النار بدارك ثبت فتقدم يا حاميها ورياح الجنة